وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من النذير إلا قال مترفواها إلا قال مترفواها إن وجدنا أفنا على أمته وإن على آثارهم مقتدون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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَزْوَاجِهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 لَهَذَا الْقُرْآنِ عَلَى وَجْلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٌ أَهُمْ يَقُسِّمُونَ رَحْمَةَ رَبِّ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 ناس أمّة واحدة اللَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقْفًا لِبُيُوْتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضْتٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ